بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الندى وقب ومن شر النفاة في العقد ومن ترجمة